وأنتم دافرون فإنما هي زجرة واحده فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم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 فواكه وهم مكرمون في جنات نعيب على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيطان ولذه للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عيد كانهن بيغ مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قريب يقول أئنك لمن المصدقين إذا متنا وكنا ترابا وعراما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فراه في سواء الجحيم قَالَ ٱللَّهُ إِنَّكِ لَتُرْدِين وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُخْطَرِينَ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيْتٍ إِلَّا مَوْتَتَنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمَعْدُوبِينَ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 انها شجره تخرج في اصل الجحيم طلعها كانه رؤوس الشياطين فانهم لاكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حبيب ثم إن مرجعهم ليل الجحيم إنهم ألفوا آباء وهم على شارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم اكثر الاولين ولقد ارسلنا فيهم منذرين فال كيف كان عاقبة المنذين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوحا فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الاخرين سلام على نوح في العالمين انا كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين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 إنهما من عبادنا المؤمنين وإن الياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين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 سيونس لمن المرسلين اذ ابق الى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا انه كان من المسبحين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 فامنوا فمتعناهم الى حين فاستفتي الربك البنات ولهم البنون ام خلقنا الملائكه اناثا وهم شاهدون الا انهم من افكهم فيقولون وَلَدَ الله وَإِنَّهُمْ لكاذبون اصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أَفَلَا تذكرون أَمْ لكم سلطان مبين